اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم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 بتَّبعون مَا تَشَابَهَ مِنه بتِغ الفِتْنَةِ وَبتِغاء تَأولِه وَماَا يَعلَ تَأوِيلَهُ إِ اللهَّ وال الراسِقُونَ فِي النَعِمَقُونَ آممَنَّ بِه كُلم مِ يادِ رَبِّن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 وَبِسلْمِهادَ قَد كَلَ لَكُم آيَةُم فيِي فِيأَتَينتقَةَ فأَتُ تُ قاتِلُ فيِي سَبين اللههِ وَخْر كَافَِتَُونَهُم مِث لَهِم رَأَّ ال العين وَلَّ يُأَيدُ بِنَصْرِهِ مَ شَ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 وَإِن تَوَّو فَإِ مَا عَلَيكَ الْ البَل وَلهَّهُ بَصير بِالعبدًا إِ الذيينَ يكثُرونَ بآياتاتِ اللههِ وَيقُتُلونَ النَّ بينَ بِغيْرِ حَقّ وَيَقُتُلونََّينَ يَأمرُونَ بِالقِصْطِ مِنَ النَّاس.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 وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ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 اذْقَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَضَرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العليم فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك ودريتها من الشيطان الرجيم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 مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغ لي الكبر وامرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 فَمَن حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثُمَّ مَا نَبْتَهِي فَنَجْعَلَ اللعنةَ اللهِ على الكاذبين إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وَلَا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاخْفُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يلون الستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وَلَا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ايَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تُم جَأَكُمْ رَسُول مُ صَدِّقُلِّمَا مَكُمْ لَ تُؤمِلَّ بِ وَلَ تَصرٌَّ قَالَ آقرَرَرْتُم وَأَخَدُّم علىلَى ذَِكُمْ إصْرِي قَاوا أَقَرَرنَا قَالَ تَشهَدُ وَأَلَمَاكُم مِنَ الشَّهِبِين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 ْ الأأَمَنَّ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ لَْنَ وَمَا أُنزِ عَ إِبِرَهِيمَ وَإِسماعيل وَمَا أُنزِلَ على إِبِرَهِيمَ وَإِسماعلَ وَإِسحَافَ وَيَعقُوبَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَن أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَ هَاوِيًا وَجَهَوًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا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 وَذْكُرون نِعْمَةَ اللهَّهِ عَلَيكُمْ إِذكُنتُمْ أَعدْدَ آ فَأَلَّ فَبَعِنَ قُلوا بِكُمْ فَأَصبَحكُمْ فَأَصَْحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوانَا وَكُنتُمْ على شَفَاحُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَن قَدًاكُم مِنهَا كَذَلِكَ يُبَين اللههُ لَكُمْ آياتِهِ لَ عَكُم تهتَدُون وَلْتَكُم مِنكُم أَُّتُ يَدُونَ إلىى الخَيد يَدُعونَ إلىى الخَورِ إلى وَيأمرُرونَ بالِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَن الْ المُنكَب وَأُولائِكَهُم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوز وجوه فأما الذين سوزت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للعالمين.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 إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق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 مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِبْغٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ يَاأَُهََّينَ آممَنُوا لاَا تَتَّخِذُ بِقانَةَم مِنْ دُِكُم لا تَتَّخِذُ بِقانةَم مِنْ دُِكُمْ لا يَأّونَكُمْ خَبَالَ وَُّ مَا عَنِتُمْ قَدْبَدَةِ البَغْضَاءُ مِنْ أَفْواهِهِم وَمَا تُخْفِي صُدُورهُمْ أَكْبَر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 وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ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 إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فورهم هذا ه يُْدِدكُمْ رَبّكُمْ بِخَمسَةِ آلَ ف مِنَ الْمَلائِكَةِ مسَوومين وَمَا جَعَلَهُ اللهَّهُ إِللاا بُشْرَلَكُمْ وَللتَطُمَ إَِّ قُلوبُكُم بِه وَمَن نَصرُ إِللاا مِن عِادِ اللههِ العزيز الحَكم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 وَجََّّةٌ تَجر مِن ت تحتهَاأَنهار خالدينَ فيِيهَا خالدينِينَ فيِيهَا وَنعْأَجرُ العامِلين قَد خَات مِقبَلكُمْ سُنَنُ فَسيرُ فيِي الأرض فَسيروا فيِي الأرضِ فَظرُ كيف كَانَ عاقِبَةمُكَدّبين.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 ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوْنَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ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 وَالِيَ ابْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيَمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْهُ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشيطان ببعض ما كَسَبُوا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 فَاحْفَظْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ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 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول مِنْ بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم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 لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ انهم لن يضر الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُم عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كانَانَ اللَّهُ لطُلِعكُمْ على الغَيب وَلكِ اللهَّه يَجتَ بِي مِرُّسُ لِهِ مََشَ فَآمِنُوا بالِاللههِ وَرسُنِه وَإِن تُؤمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجرْ النظم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 لقد سَمِ اللهَّهُ قَوونَّ نَقالوا إِ اللهَّه فَقُوا وَنَحْنُ أأَغْمِيَ سَنَكْسُبُ مَا قالوا وَقَتْنهُم أَبِياء بِغَيْرِ حَّوا وَنَقُون ذُوقُ وَعذاَابًا حَر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 وَإِذْ أَخَذَ اللهَّهُ م تَاقََّ نَأوتُ الْكِتابَابَلَةُ بَين النَّهُ لَّاسِ وَلا تَُّمونَ فَنَبَدُهُ ر أَظُهورم وَشْتَرَوا بهِه تَمَلَ قَللَ فَبِسَّمَا يَشْشتَرُون.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 وَلِلهَّهِ مُنْ كُ السَّماواتِ وَالْأَبضِ وَلهَّهُ على كلُلِّ شيءَي قَديد إِ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَبضِ وَختتِلََا فيِي النَّلِ وََّهَ لِ آياتاتُِِّولأَنباب الذيينَ يَذكُرونَ اللهَّه قِيمَو وَقُودَ وَعَلَ جُنُ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 الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله واؤذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لا نكفرن عنهم سيئاتهم لا نكفرن عنهم سيئاتهم جنات وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ